119. وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون 110. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 111. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين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 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا من بعدهم قرنا آخرين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 لَأَوْجَعْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبِسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كيف المكذبين قل لمن ما في السماوات والارض قل الله كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم مِنَ تكون من المشركين قل إني 117. لا أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 118. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين 119. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو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 118. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 119. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه انه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا ثم نقول للذين اشركوا شركاؤكم, أين شركاؤكم؟ تَكُونُ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا والله رَبِّنَا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ أُنظُرْ كَيْفَ كَذَّبُوا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلنا على قلوبهم لكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا ام هذا الا 117. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب فقالوا يا ليتنا بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بَل بَدَّلَهُم مَّا كَانُوا يَخْفُونَ مِن قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا عادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَلَوْ ترى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 قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب وللدار الآخرة خير للذين يتقون 117. فلا تعقلون 118. قد لا إنه الذي يقولون 119. لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وَلَقَدْ كَذَّبَتْ رُسُلُنَا مِنْ قَبْلُ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ولقد جاءك من نبأ وَأَيْنَ كَانَ كِبْرٌ عَلَيْكَ إعراضُهُمْ فَإِنِ اسْتطَعْتَ الْتَبِغْ نَفَقًا فَإِنِ اسْتطَعْتَ الْتَبِغْ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ الله لا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يُبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِن رَّبِّهِ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 111. ونطير بجناحي إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون 112. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات مَن يَشَأْ إِلَّا هُوَ يُضِلُّ وَهُوَ مَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُم عَذَابُ اللَّهِ الساعة أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَمْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ وَغَيْرُ الله تدعون إن كنتم بل إياه تدعون فَيَكْشِفُ مَا ما تدعون إليه إن شاء, إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك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 لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب ولا أقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون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 ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم شيء فتطردهم فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهاؤلاء من الله عليهم من اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَلَمٍ بِالشَّاكِرِينَ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَن عَمِلَ منكم سوءا بِجَهَالَةِ الذّنْبِ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْنَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ قُلْ إِنِّي نُهيتُ أَن أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُل لَّا أتبع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 118. ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى 119. ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم, ثم ينبئكم بما كنتم تعملون 110. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء 126. حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا, توفته رسلنا وهم لا يفرقون 127. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قُل مَن ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونهُ تضرعاً تضرعاً وخفيةً لئن أنجانا من هذه لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب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 وَإِنْ نَسِيَكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ من شَيْءٌ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ وَلَكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يتقون وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصِرَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ ليس لها, لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلِ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أَلاَ إِلَيْكَ الَّذِينَ أَبْسَلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّن حَمِيمٍ وَعَذَابٌ, أليم وعذاب 116. في الأرض حيران, حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى اتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين 117. وأن أقيموا واتقوه وهو الذي إليه تحشرون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 وإذ قال إبراهيم لأبيه يا زرأة اتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلن جُنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآكَ كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فَأَل قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا فَأَل قَالَ لَيْسَ يَهْدِينِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ لا لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ سَبَازِرَةٌ قَالَ هَذَا رَبِّي قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَر فَلَمَّا فَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجِ شيء ان عيما افلا تتذكرون وكيف خاف من اشردتم ولا تخافون انكم اشركتم انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون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 وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَمَآرُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى كُلٌّ مِنَ الصّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيّاتٍ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ 119. مِنْ عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون 110. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها وَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ وَقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى لِلنَّاسِ تَجْعَلُونَهُ قَرَاطِي سَتُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاءُكُمْ قُلِ اللَّهِ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ عَنْزَلْنَاهُ بَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ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 وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِقُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا تقولون على الله بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عنا يأتين تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعاءَكُمْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تزعمون. اللهه فَالِقُ الحَب وََّوى يخْرِرجُ الحَي مِنَمَيت وَمُخْلِج لِمَيتِ منِن الحَي ذَكُم اللهَّ فَأََّ تُ فَكُون فَِقُ الِصْباحِ وَجَعل الليلى سكَنَ وَشَّممسَ وَالقَمَرَح حُصْبان ذَلِكَ تَقضير العزيزٍ العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا, لتهتدوا بها في ظلمات البر والبح قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُذَكِّرٌ وَمُسْتَوْدَع وَإِذَا فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ ما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 الزيتون والرمان مشتبها والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا الى ثمره اذا اثمر وينع ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء وَخَلَقَ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عَيْنٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُصِفُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ذلكم الله ربكم لا اله الا خَالِقُ خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصار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 يعملهم ثم الى ربهم مرجعهم فينبههم بما كانوا يعملون واقسم بالله جهد ايمانهم لئن جاء 117. ونشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون 118. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا فَهُمْ مِنَ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قِبَلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يوحي بعضهم إلى بعض زخر فالقول غروراً ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وَلْيَرْضَوْهُ وَلْيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أنه منزل من ربه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 إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكنوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم, إن كنتم يَأْكُلُونَ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا أَحَلَّ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ وذعوا ظاهر العثم وباطنة إن الذين يكسبون العثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلون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 كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِينَ لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَ 119. حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرهم صغار عند الله وعذاب شديد يفرح صدره للإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون 119. وهذا رَبِّكَ ربك مستقيما 110. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون 111. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون 112. ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد مِنَ الجن وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضَنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ إِنَّ نَارَ مَسْكَنَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى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 121. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما إن شاكم من قوم آخرين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 لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ شَاءَ إِلَّا مَن شَاءَ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ذُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فهم فِيهِ شُرَكَاءُ سَنَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ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 شا جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر 126. وآتوا حقه يوم حصاده وَلا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين 127. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبعوني بعلم إن كنتم صادقين وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَتُذْكُرِينَ حَرَمَ أَمّ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فمن أظلم أن افترى على الله كَذِبًا ليضل الناس, ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا او دمنا مسفوحا او لحما خنزير فانه رجس فانه رجس او فسقا اهن لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان ربك غفور رحيم وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّذِي كل ظُفُرْ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ثُمُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ, أو مَخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَا هُمْ بِبَغْلِهِمْ وَإِنَّ لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم دو رحمة واسعة ولا يرد بأس عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا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 قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ هَلْ لَنَا شُهَدَاءُ أَنكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاخره والذين لا يؤمنون بالاخره وهم بربهم يعدلون قُلْ تَعَالَوْا أُسْلِمْ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ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 واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولون أن علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب 129. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا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 إِلَّا اللَّهُ ثُمَّ يُنَبِّعُهُم بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله يبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم لْرَجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا فيه فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ فيما